آمين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أوصار إلى الله قال الحواريون نحن أوصار الله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 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.